بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أسس العقائد المسيحية والتي تتمثل في قضية أو في موضوع التثليث ونسبة الالوهيه إلى المسيح عيسى بن مريم وإلهية الروح عن القدس هذه المسألة لم تظهر يعني أخذت مراحل وكان لها نوع من التطور التاريخي كما ترون الوهيه المسيح وتطورها, أو وتطورها التاريخي فمرت بمراحل إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن لأنه من المقطع به ليس من مصادر إسلامية أنه أن العقيدة الأولى لاتباع المسيح الأول حتى والمؤمنين به الجماعات التي آمنت به في فلسطين وبلاد الشام لم تكن تنسب للمسيح أو تقول أنه إله وأنا أذكر لكم ما قالته دائرة معارف القرن التاسع عشر نص يقول على ما ذكره بولس من خالف عقيدة التلاميذ الأقربين وقال إن المسيح أرقى من الإنسان إنه نموذج إنسان جديد إنسان عقل سامي متولد من الله المهم إلى أن قالت تقول هذه الدارت معارف القرن التاسع عشر كان الشأن في تلك العصور أن عقيدة إنسانية عيسى هي الغالبة كانت غالبة مدة دون الكسل الأولى من اليهود المتنصرين طبعا اللي تبعوا عيسى عليه السلام كان هو هو رسول لبني إسرائيل فتبعه قوم منهم فكانوا يعتبرون أو يعتقدون بإنسانية عيسى ما كانت مطروحة فكرة إلوهية عيسى فإن الناصريين وجميع الفرق الناصرانية التي تكونت من اليهودية اعتقدت بأن عيسى إنسان بحت مؤيد بالروح القدس إنسان لكنه مؤيد أو مسدد بالروح القدس وما كان احد يتهمهم اذ ذاك بانهم مبتدعون ولا ملحدون لانه الشيء الجديد اللي يستجد في بعد تبني الدوله الرومانيه للمسيحيه هو اتهام من يقول ببشرييه المسيح بانه مبتدع وانه ملحد شلون تقلب الحقائق بدل أن يكون الإيمان تنزيه الله عن أن يكون شبيها بالمخلوقات لا جعل الله والمخلوقات شيء واحد هذا هو الإلحاد هذا هو الإيمان صح كما سيحدث مع أريوس يسموها بدعة أريوس يقول أحد الباحثين أنه كان وهو مؤرخ لاتيني جوستن مارشير مؤرخ لاتيني في القرن الثاني في القرن الثاني هذه لها دلالة دلالة جدا هامة من وقت مبكر كلامه وثيقة يعتبر في القرن الثاني للميلاد يقول أنه كان في زمنه في الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح ويعتبرونه إنسانا بحتا وإن كان أرقى من غيره من الناس إنسان بحت لكن أرقامه طيب ما في مشكلة الله استطاع أعطاه درجة من الخصوصية قديسية معينة لكنه إنسان بحت وحدث هنا بيت القصيد بعد ذلك أنه كلما نما عدد من تنصر من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة لم تكن من قبل هنا مربط الفرس وبيت القصيد كلما دخل عدد من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة لم تكن معه وهذه هي القضية الوهية المسيح والتثليث كانت شائعة فكرة التثليث رأينا في الحضارة المصرية في الحضارة الهندية في الحضارة البابلية التثليث بدل أن يكون لآلهة آلهة صار رتبوه على التتليف في المسيح هي الأب والابن والروح القدس كما هو عند الهنود براهما وسيفا وفيشنو أو عند المصريين القدماء أوزوريس وإيزيس وحورس ثلاثة أرباب في رب واحد أو ثلاثة آلهة في يجمعها إله واحد التثليث أخذ الحقيقة ساهمت مدرسة الإسكندرية مساهمة كبيرة في أيضا في يعني بث هذه الأفكار في الديانة المسيحية من هنا كان التناقض شديدا فيما يتصل بموضوع السيد المسيح وطبيعته هل هو إنسان ككل الناس بشر طبعا مسدد بوحي إلهي أو ما شابه أم أنه إله هذه القضية اتخذت طابع الصراع الحاد في القرون الأولى أول الناس كانوا ماشيين على أنه رسول بشر لكن بعد ذلك بدأ بولس نشر الفكرة وأنه ابن الله وأنه هو الله جل وعلا الله عن ذلك، فاشتدت الاضطرابات في الامبراطوريه الرومانية ويظهر في هذا المضمار اسم أريوس. أريوس هو كاهن وقسيس وبطل كبير أصله من شمال افريقيا من غرب ليبيا على ما أعتقد ليبي هو وجاء إلى مصر وأقام في الإسكندرية وأصبح أسقفاً لها ثم أسقف للشمال الأفريقي كله وكان من الذين يشار اليهم بالبنان في قياده الكنيسه المسيحيه اريوس توصل من خلال يبدو اطلاعاته ومن خلال تامله ومن خلال ايمانه الديني العميق واطلاعاته على بعض النصوص القديمه للاناجيل ان فكره الوهيه المسيح فكره غير صحيحه ف قال أن هنا أن الله والمسيح جوهرين متميزين وأن الثاني الذي هو المسيح ليس بإله فمال إليه كما يروي صاحب دائرة المعارف جمهور كبير من الأساقفة والكهنة والشعب صار له شعبية كبيرة بين الأساقفة والكهنة وبقية الناس فلما رأى الإسكندر وكان أصفه الإسكندريه بحد اسمه الإسكندر غير الإسكندر المقدون. هذه الحال استدعى بعض الأساقفة وقاموا مجمعا حرموا فيه أريوس ومذهبه. طردوه من الهلا حرموه من الديانة المسيحية وحرموه من المجمع المسكون. هذا هو الدعاء إلى هذا المجمع. ولما رأى أريوس هذه القضية هو دعا إلى مجمع آخر حضره كثير من, المثا... من الأساقف أثبت فيه مذهبا وحرم من خالفه فهو أقام مجمع آخر رفض بالآخرين فكثرت أحزاب أريوس واشتد الخصام بين النصارى الشعبية يبدو لأريوس كانت كبيرة وأدلت كانت مقنعة أكثر فتبعه الناس حدثت بينهم مجادلات عنيفة كانت تزعزع أركان السلام في البلاد السلام الروماني كما يقال فهنا وصلت الأخبار إلى من؟ إلى الإنفراطور قسطنطين فكتب إلى الآريوس والإسكندر كتب لهما كليما ينصحهما بقطع مادة الخصام، مادة الخصام، والإمساك عن الخوض بما لا ي... في لا يعلم، حتى قال لهما في رسالة تاريخية، في آخر رسالة يقول لهما ليس أحد فيكم يستطيع أن يتحقق إن كان يسوع مخلوقا أو مولودا، فلو كان لهذه المسألة قيمة جوهرية. لما أغفل المسيح التكلم عنها هو يريد يريد يريد أن يسد باب الخلاف يقول لهم لو كانت المسألة مسألة جوهرية لما تركها السيد المسيح تكلم عنها كيف تكون غير جوهرية وهي تمس صميم العقيدة بين أن تقول إله واحد أو تقول إلهين خلينا من الإله الثالث اللي هو الروح القدس لأن هذا حديثه حديث آخر أيضا كان حوله خلاف كبير ومجامع تعقد يريد أن يسد باب الخلاف يقولهم اتركوا الموضوع ولا حاجة الخصاب فلم تفد نصيحة الإمبراطور ومضى الناس على شأنهم وبلغت المخاصمات شأنا بعيدا ورأى أن يستدعي مجمعا آخر يبت فيه القول بما لا رجعت فيه وكان هذا المجمع الذي يشار إليه مجمع نيقيا مجمع نيقيا عقد سنة 325 ميلادية أي في الربع الأول من القرن الرابع للميلاد 325 ميلادين وجمع هذا الامبراطور البطارك والأساقفة وهذه المدينة تقع في في الأنظول على ما أعتقد لأنها كانت هناك من حواضر الامبراطورية الرومانية ثم عاصمتها أصبحت فيما بعد حينما انهارت أصبحت الامبراطورية الرومانية الشرقية في أو بيزنطة في القسطنطينية فقرر أن يعقد هذا المجمع ليضع حدا للخلافات ويقرر حقيقة المسيح يجتمع الأساقفة والبطاركة يقال أنه كان عدد المجتمعين 2048 ففي هذا الاجتماع صاح هذا العالم المصري حضر يبدو أريوس أو الأب المصري بالمعيشة هو بالأصل ليس مصريا صاح أريوس صيحته التي كان يرددها دائما أن الأب وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن. هذه جدا مهمة لو قدر للمسيحيين حقيقة أن يستمعوا إلى هذا النداء التوحيدي لما انحرفت المسيحية هذه الانحرفات وأصبحت مجرد ستار لديانة سماوية وليس فيها حقيقة من حقائق الديانات السماوية كنيسة الإسكندرية قاومت اريوس وكنيسة الإسكندرية كما تعلمون كانت تعشعش فيها الأفكار الفلسفية اليونانية والرومانية وكانت الوثنية أيضا منتشرة فيها فقاومت هذا الاتجاه وانضمت إليها كنيسة روما طبيعة الحال واختلف المجتمع المجتمعون وتضاربوا ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى قرار. فقرر الإمبراطور أن يفصل في الأمر بتدابير شديدة. المهم هو يعني تبنى رأي كاهن روما في عاد كنيسة رومانية والكاهن الأكبر في روما فتبنى فأصدر أمره بإخراج الرؤساء الروحانيين. هناك قول آخر يعني من الناحية التاريخية يقال أن اريوس قد انتصر في آه يعني آه في هذا المجمع نفي نعم وطرد من المؤتمر لكن هو عقد مجمع آخر في لعله في أحد ال في أنطاكيا فكان النصر حليفة اريوس فرجع إلى الإسكندرية واستقبلته الجماهير يعني كانوا حملوه على الأكتاف وفي هذا الجومات هذا رأي يقال أنه قتل ورأي يقال أنه كان محمولا على الأكتاف بعد انتصاره في المجمع وتقرير رأيه أكثر الأساقف مالوا إلى رأيه ولم ينفرد إلا أسقف الإسكندرية وأسقف روما فمات في هذا الجو الاحتفالي فاستغل خصومه رحيله ليبطشوا بأنصاره ويبدو أن القوة كانت من حليف المخاصمين القوة الإمبراطورية فالمهمة قيل وتقررت الحقائق التي أرادها من أراد بتقرير إلوهية المسيح وعقيدة التثليث وعند كتابة نص القرار اعترض أكثرهم على عبارة المساوات بين الاب والابن لكنهم خافوا أن, أن ينزل بهم ما نزل بمعارض التثليث فوقعوا على القرار يعني كان هنالك السيف اللي لم يوافقوا فالسيف في انتظارهم فوقعوا على القرار الذي يساوي بين الثلاثة بين الابن والاب وأصبح المسيح حقيقة مساوية لله فنص القرار نؤمن بالله الواحد الاب ملك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها شلون ولد قبل العوالم أي ولادة, ولادة ولادة طبيعية أم ولادة معنوية ما تعرف ليس بمصنوع إله حق من إله حق عجيب المسيح ليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء من أجلنا ومن أجل معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وحبل به, وولد وحبل به وولد من مريم البتون وصلب أيام طس ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه ثم تقرر الكنيسة يعني هذا المجمع يقرر العبارة التالية للتخويف والإرهاب والتحذير والجامع المقدس الكنيسة الرسولية تحرن كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله فيه موجودا أو ابن الله موجودا فيه يعني ماذا يعني هو موجود في كل أزمان قديم إذن هو هو ك الله جل وعلا، وأنه لم يوجد قبل أن يولد، هذا حرام، يعني أرسطو قال هو خلق من العدم، هو يقول لا، وأن هذا حرام، وتحرم كل قائل أنه لم يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد من لا شيء، أو من يقول أن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الأب. وكل من يؤمن أنه خلق أو من يقول أنه قابل للتغيير سبحان الله أليس صلبه على رأيه هو فيه تغيير من حالة إلى حالة كل حالات المسيح ليس فيها تغيير هذا الجانب البشري فيه على فرض صلبه ثم قيامته أليس في هذا تغيير كيف تقولون أو من يقول أنه قابل للتغيير على أي حال هذا العام عام 325 أول تاريخ يتخذ فيه قرار ضد التوحيد ويحكم بإلوهية المسيح على أن القائلين ببشرية المسيح والرافضين لإلوهية عيسى لم يهدأوا ف يبدو أنهم عقدوا مجمعا في صور حضره بطرك الإسكندرية ووجد نفسه الوحيد بين المجتمعين الذي يقول بإلوهية المسيح واشتد الخلاف بينه وبين الحاضرين ثم تطور إلى ما لا يحمد عقباه وكادوا اعتدوا عليه بالضرب وكادوا أن يقتلونه كما يروي ابن البطريق وهو من المؤرخين القدامى هل هنالك دليل منطقي على فكره الالهيه المسيح هل هنالك دليل منطقي ليتخذ مجمع نيقيا ذلك القرار الحاسم هنالك دليل يقدمه الاب بولس الياس الخوري فيقول استباح السيد المسيح حق تعديل الشريعة وتكميلها فصار حسامعيه بقوله قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل فإن من قتل يستوجب الدينونة أما أنا فإن من قتل يستوجب الدينونة أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخي يستوجب الدينونة. والله هو الذي قال للأولين وقد وضع عيسى نفسه بذلك موضع الله الذي شرع ذلك فلا بد أن يكون هو الله. يعني تخريج لا أدري كيف يستسيغ عقل هذا الأب. يقول بما أن المسيح يعني قيل لكم كذا ولهذا القول من الله وأما أنا فأقول لكم كذا فيقول كيف يشرع يضع نفسه مقام الله إن لم يكن إلها فتتطلب هذه الخرافة أن كل من يكون كل من قاس على كلام الله أو وضع حكما تشريعيا او قال بتنقيح المناط الىه ولا يختص عيسى بذلك كل الشرائع كل المشرعين وضعوا تشريعات اما اجتهاديه او الانبياء جاءوا بتشريعات ايضا في في نسخ في الشرائع السابقه قيل في شريعه كذا وقال في شريعه اخرى كذا فهل يصبح اله هذه هذا حديث خرافة حقيقة لا يمكن أن يقبل به ولا ينهض مبررا أو دليلا قويا على ألوهية المسيح أو أن المسيح هو ادعى لنفسه الألوهية طيب لما لم يقل هو أنا لما لم يقل جل وعلا جل الله لمن لم يقل هو أنه إله إذا كان أنت تستنتج من كلام مجرد أنه قيل لكم في التوراة يعني قيل الأولين لا تقتل فإن من قتل يستوجب الدينون أما أنا فأقول لكم كلا كل من غضب على أخي فهو يريد أن يبين حكما شرعيا جديدا والشرائع قد تكون الأديان واحدة لكن الشرائع متغيرة الله سبحانه وتعالى حسب طبيعة العصر إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة التي هي صالحة لكل عصر في ما يخص هذا فيما يخص الوهيه المسيح وقد لاحظتم دور الكنيسه الرومانيه في فرض هذه العقيده على الناس وقمع الاصوات واسكات الاصوات التي كانت تنطق بلسان التوحيد الصافي والتي حرمت منها الانيسه وحرمت منها المسيحيه الحقيقيه هنالك امر ثالث اختلفوا فيه هو الوهيه الروح القدس فموضوع الروح القدس ايضا لم يكن مطروحا ك على اساس فكره التاليه لكن لما وقعوا في التثليث ظهر إذن هذا لا يجب أن يكون مساوي وما هي درج مساواته في دائرة معارف القرن العشرين الفرنسيه يظهر لفظ روح القدس في التورات نفقة الله في التورات يقصد بها ولم يقصد بها إلا أصل القدرة الإلهية الروح القدس هي أسم القدرة الإلهية أو طريق التأثير تلك القدرة فجاء في التوراة أن الأرض في مبدأ تكوينها حين كانت خالية خاوية مجللة بالظلمات كان روح القدس يتحرك على مياهها فلما سوى الله الإنسان من الطين نفخ فيه من روحه فاستوى بشرا سويا لم يأتي في حتى في الأناجيل ما يشير إلى الروح القدس بأنها أو يشير إلى أنها ثالث العناصر أو ثالث الأقانيم. فالإله الذي كان يتكلم عليه عيسى هو الإله الواحد هو الله الواحد رب الأنبياء والأولياء الذي تجب له العبادة. كان عيسى لا يدعو ربا سواه يدعوه بالاب ولا يدعو ربا سواه وقد ورد هذا من نص من دائرة المعارف نشوف رأيه الغربيين نفسهم في, حتى في أكثر النصوص المسيحية وحتى في كتابات يوحنا ما يدل على أن الروح القدس هبة يهبها الله لمن يدعونه بإخلاص إذن هي منحة هبة من الله فيعمل في الإنسان كقوة أو فضيلة معطاة من الله لكن بعد ذلك بدأت الروح القدس تظهر كشخصية مستقلة وهذه الشخصية لها كيان يماثل الكيان الإلهي لنقرأ ما يذكره بولس الياس الروح القدس هو الذي حل على العذراء لدى البشارة وعلى المسيح في العماد وعلى الرسل بعد صعود الريح إلى السماء أما بالنسبة إلى وجهة نظر المسلمين فإن الذي حل على العذراء بالبشارة هو جبريل عليه السلام الروح القدس لقد عرفنا فيما تقرر فيما نقية من إلهية الآب والابن لكنهم لم يتفقوا على الروح القدس لقرر شيء يثبثي إلى الروح القدس لأن اجتمعين لم يشأوا أن يقولوا بالتثليث يبدو كانوا شوية متحفظين فإذا يعني فيما يخص إذا كانت تسهم مشكلة كانت نال مشكلة في في أوصامين بدال المسيحية فيبدو نالك تيار كبير كان يقاوم تأليه المسيح ما بالك إذا عرروا تأليها أيضا تأليها الروح القدس فيبدو فلو هذه لحال أخرى الاساوسه والبطاقة ولذلك ترك أو ترى مجمع الحرية للناس في الاختلاف على الروح القدس ترك لهم الحرية فيما يخص هذا الأمر لذلك فقد وجدت اتجاهان مختلفان اتجاه مدرسة الإسكندرية نحو التثليث ويبدو هذه مدرسة الإسكندرية فكرة التثليث كانت هي موجودة في الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة بقوة ف كان متجه نحو التتليف وأن الروح القدس إحدى القوى الثلاث المسيطرة على العالم الاتجاه الثاني هو اتجاه بعض القسس وفي مقدمتهم أسقف القسطنطينية المسمى مقدونيوس وقد أعلن هذا أن الروح القدس ليس بإله ولكنه مخلوق مصنوع هذين اتجاهين أيضا متباينين هذا الخلاف يبدو بعد كل خلاف لا بد من عقد مجمع فعقد مجمع جديد يبدو في الأمر بناء على طلب الإمبراطور تاوديوس الكبير مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية لم يحضره إلا 150 أسقفا وقد تقدم بطرك الإسكندرية بوثيقة أو بعرض يقرر فيه أو يقيم فيه الدليل على ألوهية الروح القدس ما هو دليله؟ يقول ليس الروح القدس عندنا بمعنى غير روح الله هذه القضيه وليس روح الله وليس روح الله شيئا غير حياته روح الله يعني حياه الله فاذا قلنا ان روح القدس مخلوق فقد قلنا ان روح الله مخلوق واذا قلنا ان روح الله مخلوق قلنا ان حياته مخلوقة واذا قلنا ان حياته مخلوقه فقد زعمنا انه غير حي كان في فتره اذا قلنا ان حياته مخلوقه كنا انه يكون غير حي واذا زعمنا انه غير حي فقد كفرنا به ومن كفر به وجب عليه اللعن هذا من كتاب فا رتب المقدمات بحيث يريد أن يصل بحيث حتى يصل إلى النتيجة التي يريدها ولو دققنا في هذا القياس الذي الأقصى المنطقية التي رتبها هذا الكاهن أو هذا الأسقف أسقف الإسكندرية لوجدناها لو من نوع القياس الاستثنائي وتعلمون أن القياس الاستثنائي هو أن تتضمن أن تكون النتيجة أو عكسها متضمنة في المقدمات فهي مجرد قال ليس الروح القدس بمعنى غير روح الله فكأنه يريد أن يصل إذا قلت أنها مخلوقة قد قلت أن الله مخلوق، فرتب النتيجة على هذا الأساس، وليس بالضرورة أن تكون أن المقدمة الأولى المقدمة الأولى نفسها هي باطلة، فالعقيدة السائدة. الصحيحه هي ان روح القدس خلقه الله واتخذه ليكون رسولا بينه وبين من يريد ان يلقي عليه وحي او امرا من خلقه او امرا كونيا وليس روح الله وحياته ليس هي بالذات كما عبر عنها هذا الكاهن بهذا القياس المغالط لأن روح القدس هو هي روح الله وحياته، فإذا انهارت الجملة الأولى أو انهارت المقدمة الأولى انهارت الدليل كله، لكنه على كل حال اتخذ المجمع القرار في بإلوهية المسيح أو بيلوهيّة الروح القدس عفوا ولم يكتفي بعض رجال الكنيسة بهذا الثالوث. فلم يقنعوا بان يكون روح القدس منبثقا من الاب بل عقدوا مجمعا اخر في طليطلة في اسبانيا وقرروا ان الروح القدس منبثق من الابن ايضا ولم تقبل الكنيسه اليونانيه هذه الزياده يعني الروح القدس ليس منبثقا من الله من الاب لا ومنبثق من الابن ايضا لأن ما دام ما دام الابن هو إله فممكن أن, هو عنده ممكن أن يخلق الروح القدس ينبثق منه الكنيسة اليونانية عارضت هذه الزيادة ولا تزال عبارة ومن الابن ايضا موضع خلاف كما يذكرون بين الكنيسة اليونانية والكنيسة الكاثوليكية وسببا في عدم الالتقاء بين الكنيستين وتؤمن الكنيسة القبطية بمصر بأن روح القدس منبثق من الابن فقط هذه شغلة جديدة من الاب ولا بل من الابن فقط ليس من الاب روح القدس أما هنالك فعلا بين الكنيسة اليونانية الكنيسة اليونانية تعتبر كنيسة شرقية وتختلف عن الكنيسة الرومانية <تصفيق> لاحظوا كيف يعني تعجب أن هؤلاء الناس مجامع تصنع آلهة <تصفيق> أعطت لنفسها هذه المجامع صلاحية صنع الآلهة وتعجب بعد ذلك من, من أن يقال أن هذه أديان ونزلت من السماء كل ما يريدون يسوون إله كلما كل أرادوا أن يصنعوا إلها عقدوا مجمعا وقرروا طبقا لقناعات فاسدة لأخطاء عقلية أم لأهداف سياسية يريدها ذاك الحاكم أو الإمبراطور أو ذاك يقررون هذا إله ذاك مو فتصبح قضية صنع الآلهة هي قرارات بيد الأساقفة والبطاركة، ولذلك تقرر على كل حال على هذا الأساس أن يكون يعني الذي استقرت عليه المسيحية أن هنالك ثلاثة أقانيم أو ثلاثة أصول. يمكن أن تعد ثلاثة آلهة هي الاب والابن والروح القدس عيسى إله, الروح القدس إله والله الخالق إله ونترك الأمر لكل ذي منطق سليم وعقل صحيح أن يقرر أيهما هو الله الخالق المدبر الحافظ لهذا الكون وللوجود في المحاضرة القادمة سنستكمل الحديث عن بقية العقائد المسيحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته